بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيدٍ أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودٍ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 بَارَكَ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ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 ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الشور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد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 ألقيه في جهنم كل كافر عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل ما عباه إلى آخر فألقيه في العذاب الشديد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 يدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مجيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أسرد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أَوْ أَلْقَى السمع وهو شهيد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 Res Cleryate with woo öz, Your name is beauty, before sunken foundation and before estar Alls leave nowusing the dead يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير